كَرَمَ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن ذلكم توعظون به والله بما تعملون قبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى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 رَسُولَهُ قُبِتُوا كَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ 114. فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد 115. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تَرَ إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولوا لفيه أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جن لما يسلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ مَن يُجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فَإِن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيع الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منهم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا عيمانهم فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب ملين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ أُولَئِكَ فِي الْأَدَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا تَجِذُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَدُّونَ مَنْ حَدَّ اللَّهَ وَرَسُولًا وَلَوْ كَانُوا آباء ام او ابنا ام او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من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 ماَا ظَننتُم أَ يَخجُ وَقَنُّ أََّهُم نِعَتُم حُسُونُ مِنَ اللهَّ فَأَتَهُم اللهَّهُ مِن حَيث لَم يَحتَسِبوا وَقَدَفَ فِي قُل بِمُ الرحْبَ يُخرِبونَ بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعلبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا قَوْلَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يُشَاقِّ قَوْلَ اللَّهِ فَقَدْ شَاقَّ اللَّهَ شديد مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ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 أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء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 119. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بَعْدِيم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا ربنا إنك رغف رحيم.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 كما شر الشيطان ان قال للانسان اكفر فلم ما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْسَاهُمْ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 17. سبحان الله عما يشركون 18. هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 إِن يَسْقِفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ أَوْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ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 كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابي الا قول ابراهيم لابيه 119. وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 لَا هن حِلَّ لَهُم وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُم وَآتُوا مَن أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنفِقُوا إِنْ آتَيْتُمُنَّ أَجْرًا ولا تمسكوا بعصم الكوافل واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء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 كَلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ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 يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس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 يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ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 ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحماد يحمل أسفارا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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه عبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم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 مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا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 أُمَّن الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ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 خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصيد يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور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 الذي انزلنا والله بما تعملون خبيث يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كفروا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَادِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَهُ والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأخيروا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون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 فإذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بما عرف فالوارقوهن بما عرف واشهدوا واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّاءِ يَئِسْنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّاءِ لَمْ يَحِظْنُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُونَ 124. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 125. ذلك أمر الله أنزله إليكم 126. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اسْكِنُوهُنَّ من حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ عِزِّكُمْ وَلَا تُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْكُمْ وَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ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 وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَلَّبْنَا لَهَا عَذَابًا نُّكْرًا فَدَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا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 وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ضيد عسى رب العالمين فَللق كُأَ يُبدِ لَ أَزْوَادًا خَييرَم مِنْ كَُّ مُسلماتاتٍ مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُمُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ انشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارِ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ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 جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصيد ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كَانَتْ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنَ الْعِبَادِ صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا الله ادْخُلَنَّ الْجَنَّةَ الذين آمنوا رأى فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين